صوت الحق بسميره الدين وهو القاهر بالمولى صوت الحق بسميره الدين وهو القاهر بالمولى صوت الحق بسميره الدين صوت بسمي وهو القاهر بالمولى قتل حق بس ما وهو الطاهر بالقاوري كف العز والفخر سد للود من النار كف العز والفخر سد من نار غيرت ما صارت لا خير غيرت ما صارت لا خير من قلبك حبك دا يا كرمال صوت الحق بسمي ينادي بين القلبين صوت الحق بسمي ينادي بين القلبين الوادي قلبك حب حجر ورك قلبك حب حجر ورك صوت الحق بسمي ينادي هو الطاهر بال الحق باسم وهو الطاهر بالقاوي كف العز والفقار شدلود من النار كف العز من النار ما صارت لا حلك غيرك ما صارت من الكلفان تخيل يا حيدر يا حي كرب حي كل حمل الحضره الهم مشكله الحضره الهم مشكله كذاب السارق باله خاف الناس من خياله كذاب السارق باله خاف الناس من خياله لو سيف الكلتي شر لو سيف الكلتي شر بالماولي صوت الحق بسمي وهو الطاهي العز ست من جف العز ست من تطلق بس باسمك صاحي الغيرك ما تبكي وناحه ابنوب الحبك دمراحه ابنوب تطلق بس باسمك صاحي الغيرك ما تبكي وناحه تطلق بس باسمك صاحي غيرك ما تبچونا حقك يا ذنوب الحبك نمطاح ذنوب الحبك نمطاح تجننت اللي تودينا يا احدر يا والين اللي اللي تودينا يا احدر يا والين وانت تظن ان المسند وانت تظن ان المسند صغير هديك وخو القاهر بال الحق اسمي وهو الطاهر بالملاوي شفت العز والفقار شفت من نار كف العز والفقار شفت اللوز من نار يا بك ما صارت لها حل غيرك نقبل غيرك والي حبك كاتب موال حبك كاتب موال بيد قدين الله وشرعت ظل مد ينتل شمع بيد قدين الله وشرعت ظل مد من كفك ومراد يعطش من كفك ومراد الحق ما يردي وهو الطاهر بالقوري العز والفقار شت من النار جف العز والفقار شت من النار غيرت ما صارت لها غيرت ما صارت لها الرادود الحسيني فؤاد العبادي كلمات خادم سبايا الطف براق الخاقاني الهندسة الصوتية السيد محمد الموسوي تم التسجيل باستوديو الارسه من ابداعات فؤاد العبادي للتصوير والمونتاج